ممنوع لأسيمة يا بارسلونة للمعنويات لقادم الموعيد لكبرى الاستحققات دمشي كورا الباش وغول غول غول غول غول دافيد فيا المرابي يعود في لحظة يستعيد ذكريات الزمن الجميل لما كان فيا مؤثر في بارسلونة ومن قبلها في بالانسيا تأثير كبير البرس يرفض الخسارة من سنين بسنوات البرس لا يازم مرتين ونبعض الفرق الكبرى تعمل الرياكشن والبارسة في سبع دقائق فقط من زمن الشوت الثاني يعود في الماتش ويعدل المباراة هذه الكورة ألفاش عنده طريق وتسترادا يوزع كورة مغير متابعة وحده دابيد فيا ألفاش بالملي على رأس فيا القصير